بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قالا Bismillahi r-rahmani r-rahim. Ma layli idha sajama اكننا دوله ولا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْهِ مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ فهدى ووجدك عائلا فأغنى <تصفيق> ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تشرح لك صدرت الله الله, الله, الله صلى على حضرة اللي النبي الله يفتح ليك حضرة النبي اللي هو صلى عليه الله يفتح ليك حضرة алam yagiddi ka yati butara Furazak Ho də qaa ilən fa'udna və vəcədək فتَقغ وَأَن مَنْ الس إلَ فَةه وَأَد بِمةِ وَّكَ ف خَد ما نرقب من الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذرك الذي أَن قضَ وَغرَك وَرَََّ لَكَذكَرك فإِن معَ الغُّر مع العسر يسرا الله الله الله فاذا فرغت فانصبوا الى ربك فرغب فاذا U risini nuğazəl zəhləbəl تَتَنَاقُونَ أَنْفَال السَّفِينِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَإِذُ مَمْنُونَ الله،, الله، الله، الله، الله فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ الله، الله، الله أليس الله بأحكم